وَيَوْمَ يَعْلَمُ مَا فِي <تصفيق> الصُّدُورِ وقال ويلة كذور لا تسلق معدى قبعان والذي لعلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَقَالَ ممتی فتیه وَاِذْ اَامَنَ مُوسَى لِقَوْمِهِ حَاوَلًا وَالْقَائِلُ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمُ الْخَسِرُونَ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالَّسَيِّئَةُ إِلَّا الَّذِينَ بَيْنَكُم وَهُمْ عَالِمُونَ كَنَهُمْ هُمُ الْحَكِيمِينَ الَّذِينَ اصْطَفَى وَمَا يَتَّقُونَ إِلَّا ذِكْرُهُ الْعَظِيمُ وَقِيلَ مَا يَنظُرُ مِنكَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَزْمُّ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ طَهَارَتِي وَإِلَى قالوا ما وعدكم الله ولم يأت بكم إلا خزيًا فإذ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُكَلِّمُهُمُ الرَّحْمَنُ بِسِرٍّ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ فَالْأَرْضُ فَرَشُهَا فَإِذَا أَخَذَكَ اللَّهُ أَخْذُهُ جَمِيعًا إِنَّهُ تَوْفِيقُهُ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهُ لَهُ الْقُوَّةُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في آيات والله الله الثمينيون طاقوا هائل الصحيحة الْمَطْمِئِنِّ بَغِيَّةَ تَيِّهِ وَذَا لَذَّةٍ إِنَّا نَزِيلُكُم مِنْ حَقِّهِ الْعَظِيمِ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا إِنَّ رَمَّكَ لُمَغْفِرَتِهِ من الْمَذِّيرِ وَلَوْ جَعَدْنَا لَقُرْنَا لَنْهَ عَدَمِنَّا لَقَرَهُ الْمَوْلَى لَقَرَهُ الْمَوْلَى فِي السِّلَةَ Allah <coughs> You. Mm -hmm. All well, right.